بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تازي من الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا من حق وأجد مسمى والذين كفروا عما هم دعوا لمعاتوا لله أرده ماذا خلقوا من الأرض أم ننشره في سحب مبين أم يقولون لاخترار قل افترعته فلا تركون لي من الله شيئا وأعلم بما تفقون فيه كفى به شيئا بيني وبينكم وهو أغرأت بدعا من الرسل وما أدغي ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يرعى إليه وما هل إلا مذير مبين قل أغأيتني أن كان من عيام إلا لذنما وكفعت منه فشهد بني شاهدون يا بني إسرائيل على مثله فآمنوا أستكرتم إن الله لا يهدر قول الظالمين وقال الذين خفروا للذين آمنون وكان خيرا وسبقوا لم يهزدوا به فاسرموا لنا هذا إفقا قديم ومن قبله كتاب موسى إباما ورحمة وهذا كتاب مصدق النساء العربيا ليراذغ الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله فلا خوف عليهم ولا يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وصينا الإنسان لوالدين يحزنون فصاله سلازور شم حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وقال رضي أوزعني قال رضي أوزعني أن أشعر نعمتك التي أنعمت علي على والدي وأن أعمل صالحا لي في إني إليك أن في ذريتي إني تبد إليك ربت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا، أولئك عن سيئات، ولا تتجاوز عن سيئات في أصحاب الدننة، وعد الصدق الذي كانوا الذي قال لوالديه وفلكما أتعذلي أن خلدت وقد خلت القبور من خلت قبلي وهما يستغيثان لله ويلك آمين وهم يستغيثان لله ويلك آمين من نوعد الله حقا فيقولون هذا افكوا فيقولون ما هذا إلا أساطير الأول حق عليهم القنفي ومن قد خلت ودخلت قد من قبلكم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالا فيها وليوفيهم أعمالا وهم لا يهدون ويوم يحرض الذين كفروا على حَمَجُن قَيَّبَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا, الدنيا وَسْتَعْتَزُونَ بِهَا فَالْيَوْمَ تُزَجَّونَ عَذَابَ بما بِمَا كُنْتُمْ في فِي الْأَرْضِ الحق الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَقَدْ أُخِذَتِ الْأَبَاءُ أُمَّاً بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ يا بين يدي ومن خوفه ألا تعبدو إلا الله إني خوف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أتتنا لتفكنا عن علية علية دنا قالوا أتتنا لتفكنا عن علية دنا فاتنا بما جائتنا قال إنما العظم على الله أعمل لكم بي أرسل لي ولكني أمركم فلما تدادون فلما رأوا بعرضا مستقبلا أرجتهم قالوا هذا عرض موقرنا بل هو ما سنعجلتوا ذا بحري فدمغ كل شيءا من بها فاصاب فاصبح لا يرى فاصبح لا يرى كذلك, كذلك نجسهم فَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَاجْعَلْنَا لَكُمْ سَمْعًا, سمعا وَأَبْصَعًا وَأَفْدًا فَمَا أَوَلَى عَنْهُمْ سَمْعًا وَلَا وَلَا شَيْءٍ إِذْ كَانُوا, إذ كانوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَوْمِهُمْ مَا كَانُوا وقد أهلكنا حولكم ولقد أهلكنا ما حولكم من الفخاء صرف فالآيات لعلهم يغتعون فلولا نصر الذين انتخذوا من دون الله المعبال الآلهة بل, بل ضلوا عنهم وذلك عفوا وما كانوا يفتعون وإن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسط قالوا أنسطا فلما قضي وذلوا إلى قومهم مواليين قالوا يا قوم داء إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا فارْدَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِئُ مُدْعِيَ اللَّهِ أَجِئُ مُدْعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بكم مِنْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ خلقهن بقادر, بقادر على أن يحيى الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يحرض الذين كفروا على